يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل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 أو لمست من النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتيمم صعيدة طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا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 اونالعنهم او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به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 ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا